ما يقول إذا أراد دخول الخلاء بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ما يقول إذا خرج من الخلاء غفرانك